بوك تو بوك ديك ثمانون ثمانون اديكتيبي ثري الصفات ثلاثه الصفات ثلاثه هي لديها كلب لديها كلب. La hunda estas granda. الكلب كبير. El perro es grande. هي لديها كلب كبير. She has a large هي لديها كلب كبير. She has a هي لديها بيت. هي لديها بيت لا دومو إيستاس مالجراندا البيت صغير البيت صغير شي هافس مالجراندا دومون هي لديها بيت صغير هي لديها بيت صغير لي لوجاس ان هو يسكن في فندق هو يسكن في فندق لا هوتيلو إيستاس مالمولتي كوستا الفندق رخيص الفندق رخيص لي لوجاس إن مالمولتي كوستا هو يسكن في فندق رخيص هو يسكن في فندق رخيص هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. لليغس رومانو. هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. لارومانو استاد تيدا. الرواية مملة. الرواية مملة. لليغس تيدا رومانو. هو يقرأ رواية مملة هو يقرأ رواية مملة هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما <تصفيق> الفيلم مثير الفيلم مثير Si spettas a tanto cap tant film. Hiya tushahidu filman muthiran. Hiya tushahid filman muthiran. iri al Vavo vavo bavo. punto bo o o ko du punto do e per la testoi kana libro.